وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا لا مرفوعات وأما لا فتعمل عمل ليس كرسي نئبه واما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط لا يكمن هيا وكل ليس يعني اسم خبري هيا اسمك مرفوع خبرك منصوبه بوية تنهاي لايحجازي كان كارداكات بالشروط المتقدمة في ما شرطانيك شرطانك لماذا هب ونبؤ ويكع عملي لي سبك لا لا إجدها وتزيد بشرط آخر بلام لا شرطي تريشي هيا وهو أن يكون اسمها وخبرها نكتيني نحو لا رجل أفضل منك لا رجل افضل بنصب اقل اوهد لك لا رجل افضل منك او كاتكاري كدوا اقوت لا رجل افضل او كاتكاري نكدوا مهتدى وخبره بلما قلت لا رجل افضل بنصب هنا وكولاي ايه هاتوا او كاتا لا مشبهه بشي بليس واسم اسمو خبريه واكثر عملها في الشعر لاي مشبهه بليس زور جار لشعر داد كعامله واما ان النافيه اني نافيه كحرف نفي وعمل ليس بك فتعمل عملا ليس في لغه العاليه العاليه ما فوق نجد الى ارض تهامه والى ما وراء مكه وما وراها يعني شنو ناوي شنو جغرافيا يقلا سعودي يستاقي او العاليه في لغة العاليه بالشروط المذكوره او شرطاني كباس منكت لواني بيشكو الى اخواتي اوال لتشيش داهاي ابين لانج داها, لأ داها فيما سواء كان اسمها معرفه او نكره ضلام ليردا شرطي نكرتين شرطنيه أقل معرفش به كان اسمها معرفة أو نكرة ان زيد قائما إن يعني ما زيد قائما إن زيد ما نافيه بمعنى عفوا إن نافيه بمعنى ما زيد اسم إن مشبه بليس وايش الشكل ده تنك زيد بوت اسمي وقائما بوت خبري <تصفيق> وسمع من كلامهم ان احد خيرا من احد الا بالعافيه يعني هيج كسيك لا هيج كسيك باش ترنيه يعني ما أحد قيرا من أحد إلا بالعافية إلا بويك خواه تعالى كسلامتك دوا صاغي كدوا لا رسقي قيب يداوى بويه هيج كسيك لا هيج كسيك ترنيه إلا بصحة سلامتنا بيت وأما لا تيك كتلا مشبهات ليس لا تي فتعمل عمل ليس بشر همان كالي ليس كبالام شرطي تيايا أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين اسم خبري لاتا حر أبي بيجلف ذين وأب أبي أن يحذف اسمها أو خبرها إيش كان حذف دبن يعني اسم محذوفه ين خبري محذوفه والغالب حذف الاسم زور جالس مكين حذف ذكرى محو فنادو ولا تحين مناص ولا ت حين مناص يعني ولا ت الحين حينما مناص حينما ولات يعني استشي يعني ليس الحين حينما مناص بونفيا نفي استوكاتكاتي خلاص نية استتازة تواو اولا دستو كبتوان رزقارتان ببيع فنادو بابانكان بها وركن ولات حين مناص يعني ولات الحين حين يعني ليس الوقت ووقت خلاص استعواني ولا تحين مناص اي ليس الحين حين فرار وقرئ ولا تحين مناص بوشي لا وتوا <تصفيق> ولا تحين مناص يعني اسلل اسمكيه هاتو بلام خبرك محذوفه على ان الخبر محذوف اي ليس حين فرار حينا لهم حينا محذوفا كشيا خبري لا تيع لا تشركك لا مشبهات ليست تعمل عمل ليس لكن بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين ابي بولشيو بن وبأن يحذف اسمها أو خبرها لو انا حذف بيت والأكثر اسم كي <تصفيق> فصل وأما أفعال المقاربة <تصفيق> فهي ثلاثة أقسام أفعال المقاربة سيه جولة سيه قسمة ما وضع للدلالة على قرب الخبر بويه بيوتلاوة مقاربه شنكا چي دلالي قرب تيايا على قرب وقوع الخبر <تصفيق> كاتك كادا خي تسرجم جمليك اسم خبري هيا خبركي نزيك روبدات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 يكاد زيد يموت سيك يموت يعني يكاد أن يموت خاريك بمره بويا بوين لها مقاربه وما وضع للدلاله على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها والفتح افصح يعني كربا يعني كربه واوشك امان على شيء مقاربه وما وضع للدلاله على رجاء الخبر وحندق أفعالي شمانية في تلاوى أفعالي رجاء و وما وضع للدلالة على رجاء الخبر ينهد كلمات مانية وهو عسى وحرى وخلولق كخلاف له عسى دا هاية آية فعلة ينحرف وما وضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحرى وخلولق وما وضع للدلالة على الشروع أول شي كدان لاوة بوتي شروع يعني الشروع يا شروع الاسم في الخبر بوتي بوتي الشروع شروع يعين دا سبيك كدني يعني ناوش تيكو بوتي بوتي شروع وهو كثير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهو كثير أفعال شروعي اش دولة هندق لعلماء ان نزي كي بيستو أو اندا شي هيا أفعال شروع هيا أوصلها بعضهم الى نيف وعشرين فعلا نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل ما بس أخذ, أخذ يأخذ نية أخذ, أخذ يكتب يعني بدأ, بدأ يكتب شرع في الكتابة بويا أخذ بمعنى أخذ يأخذ من الأخذ كابو فهي ثلاثة أقسام ما وضع للدلالة على القرب وما وضع للدلالة على الرجاء وما وضع للدلالة على الشروع باشر أغلب هرسيشي بوشي وانبونا ونرى مقاربة شنك يسا أو فعلاني كدان راون بو رجاء باسي مقاربة تانية وآوانش دان راون بو الشروع باسي مقاربة تانية كابو أم تسمي أم أفعالانة بناي مقاربة من باب التغليب يعني اخوة بيكي كان ونايبني شون كيكي كي شكا بويا لبر تغليب وانك علي عمران او بكر عمر بيوتر عمران قمران الشمس والقمر بيوتر قمران وهروها تشندين من هي لن بابا بويا ناوناني افعالي مقاربة لقل افعالي رجاح لقل افعالي, أفعالي شروع ناون راون مقاربة من باب التغليب أي تغليب بعضهم على بعض وهذه الأفعال جحسك لو أن الشروع بيتيان مقاربة بيتيان رجاء تعمل عمل كانه وكانه شكا فترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها غالبا ها مرجكيتي همان اي شي كانا لا لحقيقة دا بلان يقمر جيها ابي خبري افعالي مقاربة شي بيت غالبا ابي فعلي شي مضارع بيت مؤخرا عنها لدواي شي هات لدواي عاملك هاتبت بيت بيش رافعا لضمير وهل وها ضميرك رفع كذبت ضميرك بقره اوبو اسمي افعالي مقاربه بلام اضيتي غالبا شنك غير غالبي شاتوا لسر اوي غالبا بنسى لان الفعل المضارع غالبا ناتوا غالبا زياده لضمير اسمها غالبا بنس وفي بعض النسخ غالبا وفي بعض النسخ غالبا لأن الفعل المضارع طلع لأن الفعل المضارع في خبر عساء في خبر عساء ربما يرفع اسما ظاهرا عند جار هاء اسمي ظاهر رفعك يعني الضمير رفعناك كونك الله رافعا لضمير لضمير اسمها عند جار هاء اسم ظاهر رفعك وضميري شنيا كقول بعضهم عسى الحجاج كقول بعضهم عسى الحجاج يبلغ جهده عسى الحجاج يبلغ جهده تماشي يستعى ساكن شرطكاني همويت يا, يا يعني خبري عسى فعله فعل شيء مضارعه بلان فميل شيء رفع نكر دو يبلغ بل كو يرفع كدوا كواو فاعلي يبلغ يا اسم ظاهر ضمير المهم أفعالي مقاربه وكو, وكو كان ايش كان جوازيا نغل كان او يا خبر جمليكي فعله جمليك فعليه فعليه مضارعه وناش بيش بكوي خبر بيش ناكوي لأفعال مقاربة أبي دوابكوي وأبي أوفعلان ضميرك رفعك إلا لعسا دان ذي تنك اللعسا أكدي أو مرفوعي فعلك اسمك ظاهر جبت ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرا وخلولق أقر فعلي حرا هات ين اخلولق هات حرايان إخلولقة هاد أبي فعلك شي لقل دابي أبي أني شي دابي نحو حرا زيد أن يقوم حرا زيد أن يقوم وخلولقت السماء أن تمطر إخلولقت بقرب إخلولقت السماء أن تمطر تماشا أنهاتوا هديك إقلمانا حرا لقل إخلولقيا في ويست ان يجلد فعلك دابت ويجب تجرده من ان بعد افعال الشروع طالما لقل افعال الشروع دا ابي انيت ابي اني لقل دا نيت وطفيقا يخصفان عليهما طفيقا يعني شراعا بدا يعني ادم لقل حواء لكاتك لدارك يان یکسر دعای خوانی دارکاو کم مفسران الان انجا چون خوان عورتیان که بدرکوت عورتیان دپوشه و طفیقای خصفانی علیهما لجلاي دارکاني بخوان و پيشاب و اوي عورتیان در نكه و طفیقای خصفانی علیهما خصفانی ابنی چناتو النهاتو ان عادتي و ايشو سرفعل زماني فعل كه كابتي مستقبل بلى امش قوي الشروع وطفيقه بدا ناكر الشروع لقى المستقبل ده كوكيتوب وين نابيه افعال الشروع كي اني تشتبه و الاكثر في خبر عسى و اوشك الاقتران بان بلى أو اوشك بزوري تيديه اني لقى دايع الاقتران بان نحو فعسى الله ان فعسى الله ان ياتي بالفتح وقوله عليه الصلاه والسلام يوشك ان يقع فيه يوشك ان يقع فيه والاكثر في خبر كاد وكرب تجرده من ان زورجع ريش خبر كاد وكرب ان الى قلدانيه نحو وما كادوا يفعلون آخر لبداية وطمان, وطمان كاربا وكريبا هاتوا بكسروا بفتح نحو وما كادوا يفعلون أبي ناتو هاتوا وما كادوا يفعلون وقول الشاعر شاعرك كالحبة اليربوعي ناوي كالحبة كالحبة اليربوعي على كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشات هند غضوب اماتك الله مشكو بمرت الا خريكا ظلم لا عشق داب وتواء لكاتك دا, دا او كساني خسل بين من وخوشوي سكم ده اهنن فيان راغان دم هنتوريا اماتك الله, الله كرب القلب من جواه الجوى بياءك بالفك مقصوره على صوره الياء مرض العشق عافانا الله الجواء يا ان خافتك زول او كره الجواء اما الوشات فعال جمع واشن واشن هو النمام النمام إيش نمام شيئا لابين خشوي ويستكان شيئا قسائينا ن... <تصفيق> بويتي كامبا كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشات هند غضوب كرب القلب أبي نيش نهاتوا يذوب ليت من جواه أن يذوب أني لقل دانا هاتوا فصل وأما إن وأخواتها إن وأخواتها هي كترة النواسخ فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها بعكس كان وكاردكات يعني اسم خبر كان مرفوع أنجا منصوب بان بعكس واسمي إن منصوبة خبري إن مرفوعة ويسمى خبرها نك مبتدا وخبر الاين اسم إنا وخبر إنا وهي سته احرف تناشج حرفا <تصفيق> ان وان وهما لتوكيد النسبة ونفي الشيء والشك عنها ومنى ااوت من هذا جدار ام دياره توكيد يا بات؟ توكيد ماشي من اغناي يعني اگر شتك جيگي غمان نبي توشدي ناوي بلا مشتك كا إنسان ينナイ بيني ينشتكي بيني وجه لبشرى ونبوا ينمسألة إيش علمية وعقيدية ينهاشتكي له بابتنا أو كاتب حرف لا حروف توكيد التوكيد أكيد وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها نحو قوله تعالى فإن الله غفور رحيم كسك هل أخو الله خات علا شديد عقاب واي واي لأن عداله وهي هر كسب يتواني كسبه عقوبه ادا طلب قيتعاله اولات فان الله غفور رحيم توكيد النسبة <تصفيق> اثبات الصفة وقوله تعالى ذلك بان الله هو الحق ذلك بان الله هو الحق وكان للتشبيه المؤكد اي تشبيه اسمها بخبرها فإذي تشبيه لا كأنها تشبيه اسمها بخبرها سببه ما عليك كأن زيدا أسد شبهت اسم كأن بخبرها تشبيه اسمها بخبرها كأن زيدا أسد ولكن للاستدراك نحو زيد شجاع علي زيد شجاع في بيشي بغيرته زيلكا ك وادوت في أي بغيرته زيرة قبل تشيش باب إلا معلج نترسه بلاميتير آخر زمانه عليك كأن ك كزيد شجاع بوه كبره غلط ينعكس شجاع يعني كريم شا بخشندشة عليه لكنه بخيل رزيلش وليت للتمني نحو ليت الشباب عائد قزاق جنجيب قرايته ليت التمني. التمني هو طلب المستحيل شيء كمستحيل يعني شبه مستحيل طلب المستحيل او شبهه يعني كم شبه المستحيل ايش زور زورزور نارهه تعاد بدك اروح استعمل اشتم بدو زياته او نزم شي اگر او هم كده عام وبو اي او او او خيالات بو هيك كار طلب المستحيل او ما فيه عسر يعني شبه المستحيل ولعل للترجي الترجي ترجيشيا توقع الامر المحبوب اشتكى حزن ترجوه المستقرب حصوله يعني لوانه اذا زبكاواه فالفرق لابيني تمني ترجيشيا او كم تمني توقع الامر المستحيل يا طلب الامر المستحيل فلم امين توقع الامر المحبوب المستقرب حصوله لو عنيدس وترجيع رجيه لعلبو ترجيه وجاري واشيبو توقع وللتوقع هندق لا علماء ناوي توقع الاشفاق توقع الامر المكروه المستقرب حصوله بونمنا بيت خبرت بيدنا لانه يجبنا توته دي او ديواره توالي شي لعل العدو قريب حال موجود او ترسى وتوقع توقعت الامر المكروه المستقرب حصوله هرب لعلته ان يشتي وابضي كابو بو اشفاق بيت او اشفاق بو لعل العدو قادم أما بو توقع ب بنمونه زيت يعني عمر اشي بشرعه الناس دائتوا عليه لعل عمر هالك لو تش لوجه لو تش لوجه كتب لو تش واي له تابع او بو توقع لعل عمر هالك ولا يتقدم خبر هذه الاحرف ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا خبري أم حرفانا بيش ناكاون بيش ناكاون ولا يتوسط بينها وبين اسمها وناش كون النيوان أم أدواتانا لقل اسم كان يندى مقر ظرف بن يان جار ومجرور بن وانش مسامحات نحو ان لدينا انكالا ان انكالا اسمك كيتي لدينا اسا وظرفا الا اذا كان ظرفا او كاتا اقر خبر ظرفه يتقدم يعني على اسمها يعني على اسم انا واخواتها وتتوسط ان في ذلك لعبرة تماشا جار ومجرور بيش كوتوا خبري انيا ولكن اصبحت ان اكون مفعي ذيك المشروعات التي تتمكن من تقدم الخبر تتمكن الخبر إن وأخواتها لا تتقدم على المشروعات على تتمكن من المشروعات التي على من على التي تتمكن من المشروعات التي تتمكن من إنه ان وتتعين ان المكسورة في الابتداء نحو ان انزلناه وبعد الا التي يستفتح بها الكلام هندك فروق في ادات هندك فروقه في ادات الا لم شنانا ان بكسر اخره هند شو انت بالبدايه الا ان بفتح اخره كابو جارك ان جارك ان يعني لشو كده شو كان بيقال أقر لبداية كلام دابو نحو إنا أنزلناه نالي أننا أنزلناه لبداية توادس با إننا كذلك أقر مفتوح بيت وبعد ألا ألاش لبروي حرفة وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام حرف تنبيها حرف تنبيها ولا أركان جملة جنية لدواي ألا بإنا دس بأكري نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وبعد حيث نحو جلست حيث ان زيدا جالس لا حيث ان دس فيها كريات إن زيدا جالس وبعد القسم نحو حامين والكتاب المبين والكتاب المبين دعي قسم شياته انزلناه أنزلناه بقى إن دس وبعد القول لا دعي قول جمليك قولت قال يعني يقول بوشيوا هل شيك بيه قل هل شيء لدواء قول بين ندس بيا قال اني عبد الله لدواء قولي الشيء با ندس بيا كي واذا دخلت اللام في خبرها واروها اجر لامي ابتداء شو السر خبركِ والوالله يعلم إنك لا رسول إنك لا رسول أجر بيند لام لام إبتداء بوشيب ياوتي لام إبتداء أجر إننا بوالا أولى وأبو بوأولا ما لا عبد مؤمن خير لا عبد لا ناون لا ونا لا مبتداء بالله من لا هر شون يقداء ابتداء كينما والله يعلم إنك لا رسوله هربي يوتين لا مبتداء لبروة أصلوا أبوة أشتواني لينا يبني شيء المزحلقة اللام المزحلقة يعني حقي أولي هبو بالله قسمانا دعاء المزحلق يعني المؤخر خلاوة دعاء لبروة إننا يا غريت وإن حرف توكيدة أو لا مش توكيدة. ولكن هذا المسلم على لك ان الله يجعل هذا المسلم يقول لك ان الله يجعل هذا المسلم يقول لك ان الله يجعل هذا المسلم ان المنافقين لكاذبون فما شان لكاذبون هاتوا لم شنانك هنايتي وتشندين شني تريشمان يعني ماقول شنو شني كتريشمان ها اواني انن طال اواني ترجين انن فرقك يا ضابطك قاعديك بيوسته بزانين لسد اوي بقاعدك بزانين لكو دا إنن انن لكود انن ضابطك بنص قاعدة أن مدخولها والضابط أن مدخولها إذا قدرت بجملة إذا قدرت بجملة فقط فيتعين الكسر وإن قدرت بمفرد وإن قدرت بمفرد فقط تعين الفتح وإن قدرت بمفرد أو جملة جاز الكسر والفتح وإن قدرت بمفرد أو جملة جاز الكسر والفتح إذا وادا بنيتوهيش تيق نازاني نازاني إن نبخي نتاويان أن أمشتها نشد لبرنيه كلادواي قولوا لدواي ألا ولدواي حيثو لدواي قسميج نازاني وربوش تيق بوام قاعدة ام قاعدة جيب جيبك إنا يان أننا زاني شون خلص أوي إنا يان ان ين أننا زين شو بيخوين توابي خد سر رستك ان أي كلا دواي إن ين أن تقدير كلا برسته تقدير كلا برسته أو يعني تقدير نأ كلا برسته ين بكلمة تقدير كلا برسته يعني ركني هبو مبتداو خبري هبو فعلو فاعلي هبو بوشوا او أو كاتب إن والله يعلم إنك لرسوله <تصفيق> تماشا إنك لرسوله لدوي ان ياتوا كاف رسوله رسوله إذا كافك لقل كافكا. لقل رسول دا آي رستيكن يان يقوشا رستيكن بو نابن بيك محمد رسول الله ليس هو كبو ركن يكا في ويستي بشي هيا بمبتدا وخبر هيا بمستد ومستد اليه هيا اقر بينيط <تصفيق> النت وثاثر بستي بون من ان زيدا ان زيدا او كثرت قائم ان زيدا قائم استا ان بك انا زين ابيت أن زيدا قائما، بس يومك لا ابتداء هاتو النهاتوا، كأنه اجتنع ولا تقدير رست كبك، يعني تقدير مدخل كبك، إن شو تسرشى، كشو هندي كلمات، بونمنا زيدا قائمنا، أجل زيدا قائمون تنها تقدير كراب بجملة أو إن هي صد أجل تقدير كراب بيجوشة. أكره أم زيد قائمون يجوا شبه معنى يجوا هالد... شبه القراء أو يعني أجر شارنا شارتنها يجوا شيء هالقدر أو قاعدة أن النائب واجبي أجر كده هم رستش بيه وهم تشج به هم رست به وهم مشايك المفرديش به أو هادو شيء درسته بوس شيء وان شاء الله أو أو قاعدة شن جاري بيخونه شن مشايك لست أن لا كيد ان نواجبا ولا كيد ان نواجبا ولا كيد <تصفيق> وتتعين ان المفتوحه اذا حلت في بلام انش لهن ديشوا ان واجب <تصفيق> او لم يكفيهم ان انزلنا <تصفيق> لم يكفيهم يكفهم فعلا أنّه يكفهم. تي ماوا يكبوش ماوا كفاعل البيت. يكبوش يكبوش ماوا كفاعل بيت غيري يكبوش. يا مارستيك من نافع. كابو مادام يكبوش الزيارة نأخوات كفاعل بيت أو كات أبي بولين أنّه أو لم يكفهم أنّه أنزلناه. أنّه أنزلناه أنّه انزلنا عفوًا. وهل يرد ان لشنق ده اگر لدوي فاعل هات تبر فاعل يا جو شيء وجوبا كتا وجوب ان يبرن او محل نائب الفاعل يا شننا نائب فاعل بون قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن اوحي مبني المجهوله الي جار مجرور انه استمع استاء في يفي شيء هيا نائب. نائب فاعل كلمه واحده كابو لابد بيبلنشي انه استمع او محل المفعولي ولا يخافون تماشا ولا يخافون عفوا <تصفيق> ولا تخافون انكم اشركتم بالله استانكم اشركتم بالله بس تنها شين جماعه كشين مفعول به يا. ولا تخافون انكم اشركتم بالله كاب لبرئتنا مفعول به ما و وجوبا النجيه النع مفتوح الهمزه بيت او محل المبتدا نحو ومن اياته جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف مقدم تماشا ومن اياته أو جار مجرور وخبره مبتدا يا جماعه انك ترى الارض خاشعة كابو انك ابيتي بيت بفتح بيت بس شيني يعني مبتدا مع ولا مسند رشتوا انا مسند اليه ما و كبريتله مبتدا او دخل عليها حرف الجر يانشي يعني حرف جر شو بيت شو بيت سر ان ذلك بان الله هو الحق اذا اجى حرف جر مثل وشي اسم مجرور كابو حرف جر تشوصر مادي الناء او كاتبها همزه ب بأن فتحه بان الله هو الحق لم شنا نك باسيكت لرد وعجب بها همزه مفتوح ويجوز الأمران ويجوز الأمران اكرب ان اكرب ان نشب قن بعد فاء الجزاء لدواء فاء جزاء من عمل منكم سوءا من عمل منكم سوءا إلى قوله فأنه غفور رحيم تماشا من عمل منكم جملة الشرطية في وسبي جزائها من عمل منكم سوءا تأجتك تأجتك خويت على فرمف فأنه فانه غفور الرحيم تقدير جمعناك شوانا يعني هركس يقلع ايوى كردويشي خلاب كات فانه غفور الرحيم اكريب لين فالغفران جزاؤه بيقوشا من عمل منكم سوءا فالغفران جزاؤه ما دام كلاب بيقوشا أو كاتم، فأنه فأنه غفور رحيم وأشكري بلين شي جملي بولمنا فمن عمل منكم سوءا فهو يعني الله فهو غفور رحيم بوي أتواني بلي بلي لما كتب كده باشا. من عمل منكم سوءا بجهاله امي كشكما او بس فانه فانيه فانه فانه كابو فانه غفور رحيم ين فانه غفور رحيم هدو كان لرؤيز مانع درسته كان مقدر بجمله كيف كان مقدر بشي بوشيك اغير مقدر ببرسته بجمله او كاتب فهو غفور مبتدا خبر فهو غفور رحيم او كاتب فانه غفور الرحيم كوتد فانه غفور الرحيم بمعنى فهو غفور الرحيم اجر وتد تتفانه يعني فالغفران جزاؤه اما اجل دوي فاي جزاء هات جزاء اي شرط وبعدئذ الفجائي اجر ان لدوي فجائيهات حرف فجائات يا اذا فجائيهات چونك إذاي فجائيه حرفه نسبه الى الفجاءة يعني كتب الري الهجوم والبغته الهجوم والبغته اذا حرف فجائيه اداته تشير الى امر معين لم يكن المتكلم يتوقعه اشتق لي لو رابك او شويني انسان او شويني درس او شتق روب داس عجائب او شيا او فجائي اداه تشير الى امر معين لم يكن المتكلم توقعه بون منا القران تشون هاتو نمني كزور زقا و القى موسى عصاه هتداري فردي ببتش دارك الا بتقيدي وكذا و موسى عصاه فاذا حيه تسعى توقعينك كالمستهدفه دارك فريب ديبي بيا اجديها وماريشي أفعائك افعايك شي قولا اجديها همو ماركان فلا مار دوب فإذا فاذا هي لا قرد بيني توقعنا لا قرد بيني او بوتا مار فاذا هي تسعى كابو اذا الفجائي حرف لا محل له من الاعراب جوابي اذا إذاي فجائية وتنهاع شتسر جملي إسمي ولا بدايات شتنات نية إذايك فجائي لبدايات بي نية إذايك فجائي بشتسر فعل ونية محل لعراب ذهبت بويا لدو إذاي فجائية أقر بنيتان ان أنها توى أكرت أكرت خرجت فإذا ان زيدا قائم خرجت فإذا ان زيدا قائم يعني فخرجت فإذا أن زيدا قائم هذا شيء درستا شنك أكرياً لو يدعى كلميك بيت كلميك بيت بلما خرجت فإذا زيد فخرجت إذا زيد بس وكذلك إذا وقعت في موضع التعليل له لشون يقدر بو تعليل بو شوني تعليل بو نح ندعوه إنه هو البر الرحيم ندعوه ندعوه داولة الله داولة كستر لكن بو الدعاء هذا معلل بعلا بو تنها داولة الله لكن اما علا كيتي الحكم يدور مع علتي كيتر هي بر الرحيم بيكستر إنه هو البر الرحيم لهار شون يقدار كوت علا حكمي كلا سرب نياد نرابو أو كاتا <تصفيق> أكرم بأن وأكرم بشيش بأن ولبيك إن الحمد والنعمه لك لبيك يعني خي <تصفيق> بيمان بتو أدين بردوام بن جارد جار طاعتي تو بردوام كين بو إن الحمد والنعمه لك شنك اسباس واستايش ونعمه برشين ونعمه كانه مويتون اما تعليله ان الحمد والنعمه لك لبر اميا اسباس واستايش تنها بوتويا مدح سناغويا كان همي بوتويا ونعمه كان همي تويا ايما شي اكين الله ينلبيك كابو وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على اربعه اشياء والله يديك ان شاء الله Thank